وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة في الله إن الله عز وجل شرع لعباده دينا عظيما وهذا الدين الذي رضيه الله لنا دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا فنعمة الإسلام أعظم نعمة يمن بها الله عليك وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله فنعم الله عز وجل تترى على إباده فجعلك ربك عز وجل مسلما مستسلما خاضعا له وربك عز وجل عند أن عليك بهذا الدين تفضلا من أجل أن تنعم به ومن أجل أن تسعد به ومن أجل أن يطيب عيشك قال الله عز وجل في كتابه الكريم قال الله عز وجل في كتابه الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال فلنحينه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فجعل ربنا السعادة بهذا الدين الذي ارتضاه أولنا وجعل الشقاوة والعناء والهم والنكد بالإعراض عن ذكر ربنا وبالإعراض عن ديننا قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالإقبال على دين الله عز وجل تعلما وعملا ومعرفة ودراية يجعلك سعيدا بهذا الدين فريحا ولذا عند أن رؤيا وكية ابن الجراح وهو عالم البصرة وإمامها عند الرؤيا وبه سيمان قالوا ما هذا السيمان يا وكية وأنت زاهد العراق قال هذا من فرحي بالإسلام فالإسلام فرح عظيم وسعادة عظيمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وإذا أما عمرنا بسلامة قومه وعمره ست أو سبع سنين وكان لا يملك ثيابا يستر عورته فصلى بهم إذ هو أقرأهم لكتاب الله فكان إذا ما ركع إن كشفت سوآته فكان تمر إمرأة فتقول يا بني سلمة واروا عنا سوآة قارئكم قال فأجمع الناس واشتروا لي ثوبا فوالله ما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام بمثل هذا الثوب فكانوا يفرحون بالإسلام معشر الأحبة وكانوا يفرحون بنعمة ربهم عليهم إذ هداهم إلى هذا الدين الذي هو دين الله عز وجل المهيم على الكتب جميعا ولذا عليك أخي في الله طالب العلم وعليك أيضا أخي في الله تاجرا أو حرفيا وعليك أخي في الله بائعا أو مشتريا عليك أن تنعم بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تفهمه فهما صحيحا فإن الفهم المسدد ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما الفهم المسدد للإسلام أن تفهمه كما فهمه صحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال ربنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتادوا فنعمة الإسلام أن تفهمه كما فهمه الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأمهات المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون لهم بإحسان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا عظيم فضل صحابته لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام بيانا شافيا كافيا قال يخاطب أمته ما من أمر خير إلا دللتكم عليه وما من أمر شر إلا حذرتكم منه وربنا يقول في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فإياك أن تشاقق سبيل نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمحدثات والبيدع وبالخرافات والأباطيل وبالأهواء والآراء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري والله ربنا عز وجل يقول في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فاحذر عبد الله أن تخالف سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن تعارضها برأي أو فكر أو بدعة أو ضلالة إياك أن تقف أمام سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الوعيد شديد أن تصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم ولذا قال نبينا صلى الله عليه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 علم أمته توحيد الله عز وجل فأخرج جيلا موحدا منقادا لله عز وجل محبا مخبتاً عملاً بأمر ربه عز وجل بالبدء بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وكان يقول لقومه من قريش من أعمامه وأخوانه وقرابته يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فبدأ دعوة التوحيد صابرا محتسبا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلياتنا بشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين صبر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أذى قومه صبرا عظيما فاصبر, فاصبر الصبر الجميل ولذا قيل عنه كاهن فصبر وقيل عنه ساحر فصبر وقيل عنه مجنون وكاذب وهم يعلمون صدقه فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين ظلموا بآيات الله يجحدون فأسوتكم معاشر الأحبة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فدعوة لا يكون أسها ولبها توحيد الله عز وجل دعوة ميتة فاشلة ضائعة سراب يحسبه الضمآن ماء ولذا الدعوات التي ترونها حواليكم دعوات لم تقم على توحيد الله عز وجل وتقريره كما قرره صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذا كانت الدعوات ميتة، أحدثت فرقة وشقاقا، ومزقت الأمة شدر مذر، كل يدعو لحزبه وطائفته ورئيسه وزعيمه ومذك مذكراته وأرائه وأفكاره. كل يدعي وصلا لليلى وليلا لا تقر لهم بذاك فكانت هذه البدع وبالا على أمة الإسلام حذر منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله عز وجل وأما, وأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم قال احذروهم ما قال قاربوهم ولا قال جالسوهم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 ولا, ولا قال تماشونهم وتصاحبونهم لا فاحذروهم فالبدع إذا لصقت بك فيأشد ضررا عليك من الجرر فعليك عبد الله أن تحرص على السنة وأن تعضى عليها بناجديك لكن ينبغي أن تتعلم إذا السنة ينبغي أن تكون بفقه وبصيره ولا ينبغي أن تكون السنة مجرد دعاوى السنة أن تعيش مع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي إبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي دعواته أن تعيش أيامه ولياليه صلى الله عليه وعلى آلي وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا السنة معاشر الإخوة ينبغي أن تكون سنة كان عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أن تأخذ من السنة ما وافق هواك وتطرح ما لا يوافق هواك تجري بالبدع والمحدثات والأهوى فتؤمن بأن الله في السماء ولكنك تقر التعددية والحزبية وتؤمن بصفات الله عز وجل لكنك تقبل البدع والدعوات المبتادعة وهكذا تحب فيما تزعم السنة ولكنك توالي أعداءها وتقترب إليهم وتجالسهم وتصاحبهم لا السنة سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آلي وسلم نأخذها كاملة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه فسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقبل الأهواء ولا تقبل الآراء ولا تقبل الأفكار ولا تقبل الحزبيات ولا تقبل التعدديات ولا تقبل الزعامات ولا تقبل التقليد سنة قائمة على علم وبصيره أدوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بالحكمة أي بالعلم والبصيرة ولذا أهل السنة هم أسعد الطوائف بالحق بل هم أهل الحق وغيرهم أهل باطل على درجات في تفاوت باطلهم ومع هذا فأهل السنة إنما نسبوا إليها لأنهم أعلموا بما يضادها وما يخالفها فعليك أن تتفقه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وصحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يغلظون على من قابل السنة برأيه حدث عبد الله بن عمر بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال ابنه بلال والله لنمنعون قال أقول لك لا تمنعوا إماء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت تقول والله لنمنعه لا أكلمك أبدا ورأى عبد الله بن مغفل قريبا له يخذف بالحصى بحصى صغيرة يرمي بها فقال له نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخذ وقال إنه, إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يفقأ العين ويكسر السن فعاد قريبه فخذف فقال أقول لك أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وأنت تخذف فسبه سبا سيئا وهذا جابر بن عبد الله لما سئل عن غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يغتسل بمد فقال رجل إنه لا يكفيني لا يكفيني أنا اغتسل بمد فقال فقال النبي صلى الله عليه ففقال النبي فقال النبي قال جابر بن عبد الله لقد كان يكفي من هو أوفر شعر شعرا شاعرا منك وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا يدلك على أنهم كانوا يغلظون على من عارض السنة برأيه ولذا ينبغي أن تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحاكما وانقيابا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما فلتسلم لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم دونما أن يقع حرج دونما أن يقع حرج في قلبك انقياد تام وخضوع تام وتسليم تام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فبعض الناس يأخذ من السنة ما وافق هواه أما إذا جاءت السنة بما يخالفها ذياك الهوى رأيته معرضا عن السنان مقبلا على الآراء والبدع والمحدثات هذا على خطر عظيم وعلى ضلال بين فيا أيها الناس عليكم أن تحمدوا الله عز وجل أن حبب إلى قلوبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وفعلا عقيدة وعملا إلمن وعملا ظاهرا وباطنا فالأراء أمامها كاسدة والأفكار أمامها ميتة صنعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رمت النجاة وتطلب النجاة تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجني على ليا فكم من فكم من إذا ما خطب بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجده يعترض برأيه أو قد تجده يعترض بفلان أو علان قال ابن عباس يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله فتقولون قال أبو باكر قال عمر ويا ليت الناس اليوم يقولون قال أبو بكر قال عمر يقولون قال فلان الشيخ فلان وهو إمام ضلالة ويقولون قال المرشد فلان وهو مرشد زيغ وهوى ويقولون قال المنظر فلان أو المفكر فلان أو الفيلسوف فلان وهكذا يعترضون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالك بن آنس يقول قولة عظيمة ينبغي أن يستحضرها أبناء الإسلام كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أردتم النجاة معاشر الأحبة فالزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفقهوا فيها وتبصروا فيها وخذوا عن أيدي العلماء لا السفهاء ولا المهيجين ولا أصحاب التنظير والأفكار إنما تؤخذ عن العلماء ولا تظن أن العلم جبة يلبسها من شاء ويقتنيها من شاء العلم الراسخ يأتي بعد تتلمد تحت ركب العلماء وملازمة الأشياء والتلقي بأصول العلم على أصوله على معتقد أهل السنة وأصول أهل السنة يلزم العلماء الكبار الشياخ شابت لحاهم في معرفة